السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله محمد وحمل يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي علم لا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن على إتمامها وأن يجعلنا من الذين اجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في المحاضرة الماضية كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلت لكم إن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير وبيان الروح التي ورد ذكرها في هذه الآية الكريمة يوم يقوم الروح والملائك الملائكة معظفون وعندنا من العلم بهم ما يكفينا ويعلم ذلك الكبير والصغير والقاسي والداني أما الروح التي وردت في هذه الآية الكريمة فيترى ما هو المعني بها قلت لكم إن أهل العلم قد اختلفوا إلى ثمانية أقوال أربعة منها تتعلق بأشياء خاصة تتعلق بالملائك وثلاثة منها تتعلق بالخلق واحدة تتعلق بالقرآن الكريم فتلك ثمانية أما الأربعة التي تتعلق بالملائكة فقد ذكرناها في المحاضرة السابقة فقل إن بعض السلف وبعض أهل العلم رأى أن الروح هم خواص الملائكة وأشراف الملائكة بعض الآخر رأى أن الظوح حفظة الملائكة بعض الآخر استند إلى روايات لا تصح كما ذكرت في المحاضرة السابقة أنه ملك عجيب في خلقه خلقه يعدل خلق السماوات والأرض إلى آخر ما قالوه وذكرناه في المحاضرة السابقة ورضدنا عليه بعض الآخر قال إن المراد بالروح هو جبريل ذلك لقول الله سبحانه وتعالى نزل به ها الروح الأمين الروح الأمين وبهذا قد استدلوا إلى تسمية جبريل في القرآن الكريم باليه ها بالروح تلك أقوال الأربعة علقت بالملائكة وإذا كان هو جبريل كما قال هؤلاء فيكون ما ورد في الآية الكريمة من باب عطف العام على الخاص يوم يقوم الروح أي جبريل هذا والخاص عطف عليه العام والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب القول الخامس قال بعض أهل العلم القرآن الكريم طيب القرآن الكريم يقوم ويقوم صف كما وصفت الآية قالوا نعم كيف يتحقق هذا قالوا هذه قدرة الله التي سوف نعينها يوم القيام طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك إيه من أمرنا فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد سم القرآن الكريم بالروح لماذا لماذا قالوا لأن القرآن الكريم تحيا به القلوب أو ليس كذلك يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لك طعاماً وشراباً تحيا به الأبدان وأنت مكون من بدن جسد وروح فإذا سويته ونفخت فيه من روح فحياة الأبدان في الطعام والشراب وحياة القلوب تكون فيه في القرآن الكريم ولذلك القلب الذي يخل من القرآن الكريم هو قلب ميت نسأل الله لنا ولكم السلام فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن الكريم سماه بالروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر فهذا هو المعنى قيام بقى القرآن الكريم ده يكون إزاي هذه مسألة تعود إلى الله سبحانه وتعالى القول السادس قال لا الروح هم عبارة عن خلق من خلق الله ليس بشرا وليس جنا وليس ملائكة يأكلون ويشربون كما يأكل ويشرب البشر وهذا بالطبع كلام استغربه ها أهل العلم أهل العلم وليس لهم على ذلك دليل صح حتى نستند إليه ولكنهم قالوا هذا وقال بعض أهل العلم قد يكون هذا مما ورد على أساطير أهل الكتاب أصحاب الكتب بقى السابقة واللي ألفوا واللي وضعوا واللي كذبوا وما إلى هذا يرون أن هناك خلق آخر لا نعلمه قد يكون عاش في المريخ عاش في الأمر زي ما بتسمع وزي ما بعض أحياناً الأفلام تصور لك يأكلون كما يأكل البشر ويشربون كما يشرب البشر ولكن هذا كلام كما قلت لا صح وليس عليه دليل البعض الآخر بيقول وهذا هو القول السابع إن الروح هي المراد بها ارواحنا يوم يقوم الروح والملائكة تصف وهذا يعني ان هذا سيحدث قبل ان تلتحم الارواح باليه بالاجساد قبل ان تلتحم الارواح بالاجساد ويبقى يوم يقوم الروح يعني تكون كل ارواح الخلائق وتصطف مع الملائكة الى ان يأذن الله بان تلتحم الارواح بالاجساد القول الثامن والأخير قالنا المراد بالروح الخلق نحن, نحن يوم يقوم الروح والملائكة يعني كل الخلق وكل البشر وكل من تدب فيه أو دبت فيه روح كل من دبت فيه روح الكل يقوم يوم القيامة يقول ابن كثير عليه رحمة الله وهذا هو الأصح والأشبه وهذا هو الأصح والأشبه إبهاءوا ما يقوم الروح أي كل من كان له إيه؟ روح والملائكة والكلها صفا إلا يحصل لا يتكلمون لا يتكلمون اللي كان بقى في الدنيا يقول لك أنا وأنا واللي كان بيجعجع واللي كان بيجعع واللي كان بيقول أنا لا أرحم واللي كان بيقول أنا أفعل وأفعل خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خلاص الكل سكت لا يتكلمون لا يستطيع أن ينطق واحد ببنت شفه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يأذن باء للأمبياء يتكلموا يشفعوا يأذن لهذا يقول لذاك يقول هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قالوا الإذن إن يقول ده يتكلم وده يتكلم أو ده يشفع أو ده ما يشفع خلاص الإذن مرتبط برحمانيته ولذلك قال إلا ما الأذن له الرحمن فليس الإذن مما أوجب الله على نفسه أو من واجبات الواجبات اللي تكون وإنما يأذن الله برحمته وعشان كده إلا ما الأذن له الرحمن فما الأذن له فهو هذا الإذن برحمه الله ومرهون برحمه الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له, له الإِرْحَمَانَ طيب وقال إيه؟ وقال صواب أول إيه هو الصواب الصواب كما قال أهل العلم هو السداد في القول والعمل أن يكون قولك مسددا نافعا صالحا أن يكون عملك مسددا يسمى إيه؟ صواب ولذلك احنا عندنا صواب وفي المقابل عندنا, إيه؟ ها؟ عندنا إيه؟ الخطأ الغلط ففي صح في غلط فالصواب هو السداد في القول والعمل ولذلك كان بعض السلف دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الصواب ونسأل الله لنا ولكم ذلك يعني أن يكون من أهل السداد في القول والإيه والعمل يكون مسددا في قوله ويكون مسددا في عمله يكون قوله صائبا ويكون عمله صائبا فهنا قال اهل العلم طيب الكل هيسكت ولا يتكلم الا من اذن له الايه الرحمن بس الا ما اذن له, له الايه طب الرحمن هياذن لمين لمن قال صوابا من قال يعني ايه يعني ايه يعني قال صوابا في ايه في حياته الدنيا قال صوابل في حياته الدنيا قال صوابل في حياته الدنيا خلاص زي ما بتعلمه ان الله سبحانه وتعالى يعني ما غفر او ما سامح نبي الله يونس الا لانه قال ايه فلولا ان كان ايه من المسبحين اذا قبل ان يقع في هذا الضيق وفي هذا البلاء كان ايه كان مسبحا كان مسبح ولذلك دايماً يقولوا كده إذا أخطأ الإنسان فانظر إلى سالف عمله فانظر إلى إيه إلى سالف عمله لما يجي واحد يغلط تبص العمل إليه السابق هل كان من شأنه هذا أم كان من شأنه ما يعني الخطأ والضلال وما إلى هذا وذلك لما ديجي حتى تلاقونا احنا بنتكلم ولن تقت بعض أهل العلم أحياناً والناس بتشوفنا كده أحيانا نتكلم عن بعضهم بمنتهى الأدب وأحيانا نحمل على بعضهم أقول لك ليه اشمعنا يعني بالك. يعني الشيخ لازر اللي ظهر المادة فكنا نحمل عليه خلاص كل ما يصدر منه خطأ تمام نتكلم عنه بحد ليه ليه نيجي في محاضرة من محاضرات مثلا نعلق على الشيخ الألبان الله يرحمه نقول جزاه الله خيرا وبارك الله فيه ولكنه أخطأ في هذه المسألة فيطلع بعضهم يقول لك إيه الله طب شمعنا ما قلتش كده على الشيخ لازم لا يا حبيب ما خب بالك انت بتنظر إلى سابقته, سابقته. هل هو كان ضلالي على طول يبلاله ده استكمالا لضلاله واللي هو كان من أهل الصواب ولكن النهاردة عمل إيه أخطأ لازم تشوف الحتة دي مش يزال مش يزال فهتاجد إلّي سيدنا نوح، سيدنا يونس في بطن الحوت يعني استنجد بربه لا إله إلا أنت استنجد بربه فرعوني لما غرق استنجد بربه أو ده استنجد وده استنجد سيدنا نوح قال لا إله إلا سيدنا يونس مش سبحان الله. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفرعون قال ايه امنت اهو اعلن عن ايمانه بالله وعن توبته وعن ندبه طب ليه ده غيره وده طلع السابقه بقى السابقه يا حبيبي بقى ادي الفرق ادي الفرق فرعون ربنا قال ال ال وقض عصيتا ه قبر وكنت من الايه مفسدين إيه السابقه ايه زفت سيدنا يونس ربنا قال لولا أن كان من المسبحين السابقة ايه فتجاب لي واحد ضلالة هو على طول عمال يطلع في ضلالة فلن يجي طلع النهاردة تقول لي يعني ليه حملته عليه وهذه تجيب لي واحد تاريخه ناصع وكله صواب ويغلط النهاردة فتقول لي ليه ما حملتش عليه لا يستويان اتا بتنظر الى الايه الى السابقة فأهل رحمة الله سبحانه وتعالى الذين استحقوا رحمته واستحقوا أن يأذل لهم في الكلام دل السابق بقى وقال صواب يعني كان في الدنيا يقوله صواب فما منعه الله من الكلام يوم القيامة لكن هتيجي بقى الأهل الكف اخسأوا فيها ولا تكلموا المحدش يطلع له حس من تم جعجعت في الدنيا وجعجعت بباطل سببت الله وكفرت بالله واتهمت الله بالولد وبثال الثلاثه قلت ليه تعشوه له اليوم خلاص نختم على أفواههم بس انسي لكن مين اللي هيذله ال ال الذي قال في الدنيا ايه صوابه فسال ابن عباس سال ابن عباس قالوا طيب مين ده اللي قال صواب ده يعني قال ايه قال لا إله إلا الله يبقى كل من قال لا إله إلا الله فقد قال صواب حبي صواب حبي لعاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله فقد قاله فقد قال صواب فقد قال صواب فكم رددها وقالها في الحياة الدنيا يأذن الله سبحانه وتعالى له بالكلام يوم يوم القيامة أما أهل الشقاء وأهل الكفر الذين نطقوا بما يغضب الله سبحانه وتعالى يبقى دول نختم على أفوهيم دول اخسأوا فيها ولا ها تكلمون دول كد إلا في مواطن محدودة سيأذن الله لهم بالكلام وده تيجي معنا في سؤال الثاني في مواطن محدودة بغير هذا لا يبقى يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ها صوابة يبقى كان من أهل الصواب في الحياة الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم الحق ذلك اليوم لو يوم القيامة لربنا حدثك عنه ها اليوم اللي الحق قال الحق دي بقى صفة لليوم ام صفة لما يقع فيه تاني صفة لليوم ام صفة لما يقع فيه يبقى ذلك اليوم الحق صفة لليوم فهو يوم حق أي واقع لا محال ولذلك قالوا في حق باعتبار ذاته وزمانه يعني زمنه زمن حق لازم هيحصل, هيحصل زي الموت الموت جعله الله مش حق ده جعله كمان يقينا واعبد ربك حتى يأتيك ليه ليه, ليه لأنه واقع لا محالة حد يجي يقول لك أنا مش ميت حد يقول كده طب هات واحد يقول كده مؤمن كافر علماني اللي براء اللي زبت عسولي قول هات واحد يقول لن نموت فالموت حق حق لي لأنه واقع ليه؟ لا محالة ولذلك لما قلنا لكم أثر زمان لما حذيفة التقى به عمر فقال له كيف أصبحت يا حذيفة قال أصبحت أنا أصبحت أعمل إزاي أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء عمر قال لك بس ده صابح بي خرف صابح أقول له كيف أصبحت يعني النهضة أنت أعمل إزايك صابحك فل أعمل إيه فقال له كده أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء فغضب عمر وقال لعلي أتسمع ما يقول قال والله يا عمر ما قال إلا حق ذا حق هو يكره يحب الفتنه الله قال اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه هات واحد ما بيحبش ماله ولا ولده يبقى يحب الفتنه ويحب المال والولد ويكره الحق قال يكره الموت لأن الموت ايه حق واين هو السنه اللي بيقول لا يكره الموت واحد ما بكراش الموت والله قال عن الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حق وافر من رحمة الله قال يا عمر يفر من المطر والله سمى المطر بذلك فانظر إلى آثار رحمة الله يبقى هذا المطر طب هاته لبقى واحد لما المطر بتنزل بيقفلها كل بيعمل ايه بيقري فهذا يفرر رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله بالسماء قال نعم له زوجة وولد والله قال ما اتخذ صاحبة ولا ولد فالشاهد عندي في هذا الكلام الحق وتسمية الموت بالحق كذلك القيامة القيامة حق حق الله أخبر بها وأقسم عليها وأخبر بها رسوله فهي واقعة لا محال فذلك اليوم الحق هذه صفة الذات أي الواقع الذي لا شك ولا ريب فيه إلا عند من بارضت قلوبهم وعقلهم إبا هذه صفة لليوم قالوا وصفة لما يقع فيه ذلك اليوم الحق أي هذا اليوم لا يكون فيه إلا حق لا تسمع كذب ولا تسمع كفر ولا تسمع ضلال ولا تلايها التيف مرائيم ولا ولا لا يكون فيه ولا يقع فيه إلا حق حق لمن الملك اليوم حق لله الواحد القهار أهل النار في النار حق أهل الجنة في الجنة حق أنت عملت حق أنت لم تعمل حق لا مبالغة لا كذب لا تسويف لا لا لا يبقى ذلك اليوم الحق ده باعتبار وقوعه حق وباعتبار ما يقع فيه فلا يقع فيه إلا الحق إبقى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا علماء اللغة يقول لك فمن شاء الفاء دي يسموها بالفاء الفصيحة يسموها بالفاء ليه الفصيحة يعني الفاء طب فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن ده ده شرط مش كده اقول لك من اراد ان ينجح الشرط ده محتاج لجواب يبقى من اراد ان ينجح يعمل ايه يذاكر من اراد ان يشبح لها جواب يعمل ايه يأكل مش كده؟ هي كده؟ طيب تعال بقى هنا فمن شاء اتخذ إلى ربهما فمن شاهب فمن شاهب هنا جاء جواب الشرط اتخذ إلى ربهما فأين الشرط؟ مش كده؟ فمن شاء ايه؟ فمن شاء ايه؟ يبقى عندك شرط موجود هنا يبقى دي من الشرطي يبقى ليه شرط ويه وجواب شرط من منشاء أن... لازم اقول أن, إيه؟ ان يأكل جواب الشرط من شاء ان يشبع جواب الشرط يأكل يبقى عندي من الشرطي خلاص ليها شرط وليها ايه جواب شرط هل انا عندي اينها جواب الشرط اتخذ الى ربه ماب فمن شاء اتخذ الى ربه ما لكن ما عنديش ايه الشرط واقع ايه مش موجود مش موجود فلاح فين عشان كده بقى دخلت على من الفاء فيسموها الفاء الفصيحة فصيحة يعني ايه قالوا هي تفصح عن شرط محذوف يبقى الشرط هنا ايه محذوف, محذوف. يفهم من السياق يبقى توفصح عن شرط محذوف يفهم من الايه من السياق او تفهمه من الجواب ولذلك أقول كده فمن شاء فلياكل فمن شاء فلياكل تفهم ايه فمن شاء ان مش كده ولا ايه فمن شاء ان يشبع فمن ينجح تفهم ايه فمن شاء فليذاكر تفهم منها ايه فمن شاء فليذاكر فمن شاء يبقى فلينجح. بعدها قال لي دي ايه الفاء دي افصحك اللي فيه شرط مش موجود الشرط ده يفسره الجواب يفسله ليه الجواب فالجواب اللي عندي بيقول ليه اتخذ الى ربه مآبة ما يعني اتخذ الى ربه مآبة ما اتخذ الى ربه مرجعا بالعمل الصالح يبقى اللي عايز ايه يرجع إلى الله يوم القيامة بعمل صالح وعمل صالح تقتام من ربيه عشان تبقى في كن في الله وفي رحمته فإذا أردت أن تكون في كن في الله وفي رحمته أن تكون في كن في الله ورحمته وأن تعود إلى رحمة الله فارحمك يبقى فمن شاء فمن شاء قالوا النجاة والمغفرة والجنة اللي عايز بقى يوم القيامة ينجو من عذاب الله ويحظى بمغفرة الله ويفوز بجنة الله يعمل ايه لا بالامان بقى ولا بيبتع كل حاجة يقول لك ايه ها قلبي قلبي ما ونحن دلوقتي في في هذا البلاء قل لك الاسلاميين اعزلنا العيالة تتحقل اهم حاجة قلبيه بس أم حاجة قلبه خلاص وعايزين اللي بيشرب الخامرة يبطل يا عم بيشرب بس أم حاجة قلبه قول لي أم حاجة قلبه جاك واجع في قلبك انت وهو قلبي يام قلبه يام يا المسألة ولا قلت قلت ذلك والله المسألة لو هؤلاء أرادوا أن يكتفوا بالقلب ولا ينظرون إلى سوء العمل يعني عمله سيء ويقول لك أهم حاجة إيه قلبي سنعاملهم بذلك سنعاملهم بذلك خلاص ولذلك أنا قلت لو لو أرادوا مني أن أقيم عليهم الحجة سأكون عنيفا كما كان أبو حنيفة يعني أبو حنيفة لما جاء رجل وأنكر وجود الله وكان مديا فسأله يعني أنت بتنكر وجود الله قال نعم ليه قل كل موجود لا بد أن يرى الموجود أهو كل موجود لا بد وأن يرى فأرني لله حتى أصدق فابو حنيف ضاق به زرع فقال له أ جوابا وحججا قال نعم قال مهما كلفك وكلفني ذلك قال مهما كلفني إني أريد الحق عز وصلح فأخذ أبو حنيفة حجران حجر وضرب الرجل في رأسه راح رزعه في دماغه كده عرطوك فصرخ الرجل فقال بالدرب حاجة آه ماذا فعل قال لما يعلو صوتك ولما تصرخ قال أتألم يعني أنت مش عايز أتألم عايز أتألم فقال أبو حنيفة والله إنك لكاذب قال أنا كاذب نعم قال وأنا أسير على ما قلت لو كنت تتألم فأرن الألم حتى أصدقه مش كل موجود لابد أن يرى الألم دلوقتي إيه موجود يا حلم ورهوني بقى ورهوني بقى فأرد أن ينصل له رسالة أن هناك أشياء موجودة ولكنها لا ترى ولكن تعرف بآثارها وهكذا الله يعرف بصنعته بصنعته فهؤلاء أيضاً أصحاب القلوب قل لك مش لازم أهم حاجة القلب ده فأنا نفسي واحد يوعده قدامي أنت لا تنظر إلى سوء الفعل وإلى سوء القول وهتكتفي بالقلب أقوم أي مفأع ألمين أو والله أنا عندي سعيدة عبتك كده تعخطك أمويب إيه اللي بتعبيرها بتعمله لا مالكش دعب اللي صدر مني لكن قلبي بيحبك شئلك حب أدي كده أهد كده زي متى عايز نقول مش مهم تتعرق أهم حاجة قلبها ومش مهم يشعر الخامر وأهم حاجة قلبه أنا هديك بالبلغة وماليفش دعوة أهم حاجة إيه قلب يا عم انقبلوا منا هذا سنقبل منهم ما يقولون ما يقولون ولذلك بجماء أهل العلم الإيمان ما وقر في القلب هذا صحيح وإيه وصدقه العمل فين بقى العمل اللي يشير إلى صدق هذا الإيمان إلى وجود هذا الإيمان. أين العمل؟ أين العمل؟ ولذلك هذه كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لما لمَسؤول عن أناس يا ومش عازين يعملوا؟ قال والله كذبوا. كذبوا. ليه؟ لو صدقوا لصدق عملهم إيمانا. فين بعدك كلام ده؟ فكذلك الأمر. أنت تريد أن تعظى بمغفرة الله؟ أنت تريد أن تفوز بجنة الله أنت تريد أن تكون فيكم في الله كلام طيب لا بالتمني ولا بمجرد الدعاء وإنما اتخذ إلى ربه مآبة مرجعا بالعمل الصالح تعود إليه بعمل صالح تعود إليه بعمل صالح وهو الذي أمرنا بهذا وقل اعملوا. وهو الذي أمر الله بها وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته يا فاطمة يا بنت محمد اعمالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسى بكم وأحسى بكم. يبقى عملوا مش خلاصة نبيت من الأشراف ها؟ أو زي ما بيعمل بعض بيطوع الطرق والكباري ها يقول لك لا يصلي ولا يعمل وتبقى الصلاة بتأزي انه هو يعت زي البغل كده خلاص وقعدين ايه ده يقول لك لا ده خلاص ده وصل ده وصل وصل يعني خلاص انتهى ما هو يقعد كده وخلاص عمل وشغال وصل ولذلك بيفصله وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين احنا التفسير المعروف يأتيك اليقين يعني الموت فأمر الله نبيه بالعمل حتى الموت حتى الموت هو يقولك ده عندك انت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين دي منزلة بقى لو وصلت لها ما تعملش انت تعمل لحد ما توصل الله تعمل لحد ما توصل الله هي كده يقولك طب خلاص والله ده انتو كده بقى احسن من سيدنا عيسى واحسن من سيدنا زكريا ويعني. ده قال وامرني بالصلاة والزكاة ايه? ما دمت حيا. يبقى هيقعد حياته كلها مش هيوصل لليقين بتاعك وده بقى. يقول لك اه? ده حقيقي ده الانبياء يا ابني يعني وقفوا احنا خضنا بحورا هم وقفوا بسواحيله احنا ارقى ويعني. فخلاص او دول اللي ضل صعيهم. في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للآسف فلذي يريد أن يحظى بجنة الله برحمة الله برضى الله يوم القيامة أن ينجو من أهوال يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة اتخذ إلى ربه مآبا أي عاد إلى ربه بعمل بعمل صالح يبقى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كلمة المرء يبقى أشبال كل مؤمن وكافر كل لا يستثنى من هذا أحد إنا أنظرناكم عذاباً الله إنا أنظرناكم عذابا قريبا إن أنظرناكم عذاباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكفر ويخطبهم وإحنا قلنا الجمع هنا إن دي جمع والجمع ولا احنا قلنا ده بيبقى الايه مش للتعدد بيبقى الايه التعظيم ان انذرناكم الانذار هو التخويف المصحوب بالنصيحة انظرك خوفك قالك ما تعملش كده عشان لو عملت كده هيجرى لك كذا وكذا وكذا وكذا وهيحصل فيك كذا وكذا وكذا وكذا يبقى ايه هو الانذار التخويف المصحوب بالايه بالنصيحة يبقى بخوفك وبنصحك فاذا وقعت فلا تلومن إلا نفسك أقول لك خلي بالك ما تخشش السكة دي ليه ده فيه فنصها ضح دارة تنزل فيها ما تطلعش ما تسمعش وتخش يبقى فلا تلومن إلا نفسك وشو بقى ربولة رب قال إنا أنذرناكم إيه عذابا وإحنا تكلمنا في كلمة عذاب دي قبل كده. مش, مش تجيلنا عيدها تالي خلاص عذابا إيه قريبة قريبة قريبة قريب يوم القيامة قريب يقول لك ده احنا بقى لنا الاف السنين اهو الاف السنين اهو والايه دي بتتقال لاهل الكفر اهل الكفر فاتقالت من كم من كم سنه من اكتر من 14 قار مش كده اكتر من 14 قرن يبقى قريبه ليه يبقى قريبه ليه ان انذرك ولذلك ربول حتى في القرآن الكريم قال اقترب للناس حسابهم مش كده اقترب للناس حسابهم يبقى قريبا اقترب واحنا بقى لنا 14 قرن قريبا واقترب بقى لنا 14 قرن قال اهل العلم لان كل آت قريب والقرب والبعد يحسب بعمريك فاذا مات ابن ادم قامت قيامته ويا عذاب يا راح يا عذاب يا راح ها. فانت قيامتك وقامت كل واحد فينا قريبة ولا بعيدة شوف انت بقى في الدنيا. في الدنيا والله بتقسم انك ما لبيثت إلا يعني الواحد بقى سنه فول خمسين عدوا ازاي كده مش كده لمح الباصة لما هموت قامت قيمات قامت قيمات يا باب مفتوح لجهنم ويبقى ده عذاب يا باب مفتوح للجلة ودي تبقى رحمة فتموت يبقى قامت قيامتك وبدأ لما هتموت قامت قيامتك يبقى قيامتك ايه قيامت كل واحد فينا ايه قريبة والله قريبة والله ولذلك حتى لو طلبك العمر لان كله قات ببقى ايه يا عم خلاص قريب كله قات قريب كل قات قريب البعض الكلام قال لي يعني ايه ده, ده بحسابات الله سبحانه وتعالى وان يوما عند ربك ها أوكي. الف سنة مما تعدون لا لا يا عم حتى بحسبتنا يوم القيامة قريب قريب ليه لأنه هو بيحسب بعمرك ولما بتموت قامت قيامتك فيبقى قريب لكل واحد فينا والله لكل واحد فينا والله إبقى إنا أنظرناكم عذابا إيه قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدها المرء دي كل الناس كل الب... كل واحد ينظر ما قدمت يدها ربنا قال ها وواجدوا ما عمله حاضر شو كده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسي و لما يقرأ ما لهذا الكتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها كل حاجة مدونة حبيب دي يوم ينظر المروء إيه ما قدمت ياد اللي فات من عمله كله مدون مسجل مسجل واعد قراءه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب حسيب اي طيب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه طب اش معنى يداه هي الزنوب باليد بس بس بس الذنوب تقع بالايه بس كده وبتقع بالسام وتقع بالرجل مش كده فليما خص اليدين مش معنى اليدين يا مش معنى خص اليدين يا خلاص ليه خصها ليه قالوا ليني الأغلب في الفعل الأغلب في الفعل خلاص الأغلب في الفعل يعني معظم ما طق عليه عينك لا تتناوله إلا بيداك وهكذا فهي الأغلب في الفعل فعبر الله بالأغلب والأعم بالأغلب واليه والأعم ولذلك في كثير من أحيان جوارح الإنسان تتجه ولكن لا تحقق إلا باليد يعني سيدنا آدم أول معصية بشري لما أراد أن يأكل آه. اشتهى ببطنه ونظر بعينه ولكن لو لم يستطع أن يأكل إلا حينما امتدت يده بس يلا حقيت له ده بيشوف واحدة صغيرة وعايز يزني مش هيعمل ده لإذا استخدم يدا هي كذلك فجل الجوارح أحيانا تتمنى ولا يحقق ذلك إلا اليد غالبا فهي الغالب الأعم شوفوا كما قال أهل العلم هي الغالب الأعم ولكن يعنى بهذا كل ما قدمت ولكن استخدم اليدين لأنها الأغلب الأعم إذن يوم ينظر المرء ما قدمت إيه يدا يدا طيب يوم ينظر المرء ما قدمت يدا كلنا كل واحد فينا هيبص ويشوف يقرأ عمله اه اه لكن تعالى بقى الكافر هيبقى ليه حاجة لوحده كده ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابة طب اشمعنا الكافر اللي هيقول كده الاهل العلم قالوا كلمة جميلة اهو عجبتني كلمة البعض السلف قالوا المؤمن ينظر هيبص كده خلاص فيرى أن الله قبل عمله الصالح وغفر له ذنوبه يفرح أو ما فرحش ده المؤمن ربنا يعلم الأهل الإيمان يا رب خلاص؟ والكافر ينظر فلا يرى له عملا صالحا ويرى ذنوبه يبقى رايح فين؟ ولذلك يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي مش هيبقاله عمل صالح ها؟ وإحنا قلنا لكم القاعدة دي من قبل إن الكفر مهما عمل في الدنيا يجي في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيه؟ فجعلناه هباء منصور ربنا يقول أحبط أعمالهم إلا عملت الروح خليه يديك بس خلاص كاف كاف المؤمن سبحان الله آه في عسلات وفي سيئات العسلات مقبولة والسيئات مغفورة يا عم هنيئا مريئا نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الكافر يأتي بعبله وعجره وبجريه كل سيئات كل سيئات تكون النتيجة إيه؟ دم كل سيئات فأعلم أن مصيره إلى النار وأن ما قاله الله له هه في الدنيا كان حقا يوم يقول ليه؟ يا ليتاني للتمان والأمنية هذه الأمنية لا تتحقق يعني في أماني لا تتحقق لا يمكن لا تتحقق في اماني لا تتحق يعني يا, يا ليتني لا امود يا ليتني اعود شبابا خالص ففي اماني لا تتحقق ففي امني هو يتمن夢 يا ليتني كنت طرابة البعض يقول كنت طرابة في الحياة الدنيا يعني يا ليتني لم اخلق بس لم اخلق بس بعض الآخر بيقول يا ليت كنت رابا وهذا قول لأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ومجاهد قالوا أخرج البيهقي والبيهقي أخرج في البعث رواية أما الله سبحانه وتعالى يبعث البهائم فيقتص للشال الجلحاء من الشاة القرناء الشاة اللي ما كانش ليها خلون مطحطها اللي كان ليها قرون. يجي ربنا لهم الايامة ولا زي ما عملت? يعملي. طب وبعد كده جنة ونار يقول لهم كونوا طرابة. الكافر بقى يقول يا ريتني كنت حيوان. ها? عشان بعد كده ربنا يقول لي زي الحيوانات كن ايه? كن طرابة. يبقى لا جنة لا, لا لا لا لا نار ولا عقاب. شوف هيتمنى يبقى ايه? لزالك في ناس يزعل ده تقول له لما نوع ليه حيوان. ده هيتمنى يبقى حيوانه مش هيتقول له. مش حيطلها إبا دي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة إما على قول بعضهم لم أخلق ولم أكو شيئا وإما على قول البعض الآخر أن أكون حيوانا فأصير ترابة كما صارت سائر الحيوانات ولن يكون ولن يتحقق فعملوا ليوم لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الأمان وأكرر أعمال اليوم لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الأمان بهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه الصورة الكريمة طيب الصورة اللي بعدها إيه وإعلاقتها بالصورة دي لأن احنا قلنا أمر القرآن مبني على الوصل ده لو حبيت تعرفه ابقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم.